هم رحلوا الى الجواد الكريم الكبير هم رحلوا الى من هو ارحم بهم منا جميعا هم رحلوا الى من هو ارحم بهم من ابائهم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم وازواجهم وزوجاتهم وذرياتهم جميعا رحلوا الى رحمن السماوات والارض ورحيمهما رحلوا الى الجواد الكريم الذي لا يبخل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 وإن القلب ليحزن وإن على فراقي كل غال وحبيب لمحزنون النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم بكى فقيل له تبكي يا رسول الله فقال إن العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن أحبتي لا نقول إلا ما يرضي ربنا لا نقول إلا الحمد لله كثيرا وإنا لله وإنا إليه راجعون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 عظم من الله النباه، مده حمد الشاكرين، يا صاحبي، يا صاحبي، يا صاحبي، يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال